أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة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 وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَل عذَابُآخَِةِ أَكبرر لَكَانوا يعون وَل قَدَ ضَرَبَنَ لِ النَّاسِ فِي هذا القُرآانِ مِن كلُِّ مَثَلَِّ عََّهُ يتَذَكرُون قُرآانَ عََبًا غَيرَضِي عوجَِّ عََّهُمْ يت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 إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اِهْتَذَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ الله يتوفر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 وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 هَذَا قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا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 وَيَوومَ الْ القامَةِ تَرَ الذيذينَ كَذَبُوا عَ اللهَِّ وَجوههُم مُسوَدَّ لَ سَفجه النَّمَ مَثو للِمُتَكَّرين وَيُونَج اللهُ الذيذينَة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 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّهُ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 بها ووضع الكتاب وجاء بنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون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 اتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونكُمْ لِقَاءَ هذا هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى قِيلَ ادخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ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 بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو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 فَْكَلِمَةُ رَبِّكَ على الذيذينَ كَفرَروا أَهُم أَصحابُ النَّار الذيذينَ يَحمِلُونَ العرشَ وَمنَن حَولَهُ يسَِّحونَ بحمْدِ رَّهِم وَيؤمنِونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذينَ آممَنُوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عذن التي وعت م وَمَا صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزواجِهِم وَذُجاتِهِم إِكَ أَتَ العزز الحَكِيم وَقِهم السَّئات وَمَ تَتِ السَّاتِ يَومَائِذِ فَقَدْ رَرحمتَه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 سنتَين وَأَحي تَسْنَتَين فَعتََفن بِذُنُ بِن فَهَل إِلَ خروج مِن سَبيل ذلكَلِكُم بأَهُ إذ دُعِي اللهَّ وَحدَهُ كَفَتُ وَإشرَك بِه تؤمنوا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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدردات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم بارزون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 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاضِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كانوا مِن قَبْلِهِمْ كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأثيرا ثم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب صدق الله العظيم